بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب من حق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص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 لو أراد الله أن يتخذ ولدا نصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَ نَظْرٌ دَعَ رَبَّهُ مُنِيبًا إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ رِحْمَةً مِنْهُ لَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إلَيْهِ مِنْ قَبْلِهِ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَلَى سَبِيلِهِ قُلْ تَمَدَّى بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ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 وأمرت لأن أكون أولى المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد أخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أنا ذلك هو الخسران المبين لهم من ثوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون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 في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صجره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين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 وَمِينَ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِالظَّالِمِينَ ذُو قُومَكُن تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ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 ذ ربكم تختصمون فَمَن أظلم مِن مَن كتب على اللهِ وَكَذَّب بالصدق إِذ جاءه أليسَ في جهل نَبَّثُه لِلْكافرين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 فَالْهِيَ فِتْنَةُ وَلَكِنَّ أكثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَ هَالَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَةُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهَا أُولَاءَ يَصِيبُهُمْ سَيِّئَةُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ وَمَا هُمْ بمعجزين.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 واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون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 والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفَغَيرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيْهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 وسئل الذين كفروا إلى جهنم مزمارا حتى إذا جاؤها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلا منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويذرونكم